الوجه الثاني يبدأ حالا البيت العشرون اذا على رهج جلت صوارمها والذبل الزرق منها ذلك الرهج حاشية بعد الزرق ميم وبال السمر وهي بين السطور في كاف انتات الحاشية البيت الحادي والعشرون بيض وصمر اذا ما غمرة زخرة للموت خط بها الارواح والمهجة اصل الغمرة في الماء الكثير ثم استعملت لكل امر شديد وزخرة ارتفعت البيت الثاني والعشرون نزالت النفس من لاقت ولا سيما ان صادفت ثغرة او صادفت ودجا ويروى بزالة حاشية هذه روية الخارزنجي كما في ضاء وفيها وفي بعض حواشي نسخة قرأها ابو علي مسلوبة ونزاعة وضرب على بزالة انتهت الحاشية ويرواب الزالة اي تسيل دم من لاقت وعنى بالنزالة السيوف والرماح البيت الثالث والعشرون رأي الحميدين القحت الامور به من القح الرأي في يوم الوغى نتجا صاد يعني حميد بن قحطبة وحميد نقصي وكلهم طائيون خاء اي من احسن التدبير في الحرب نتج الصواب واستعار الالقاح والنتاج للحرب وانما جعله ينتجها لانه يغنم ضبها فيكون كمن نتج الناقة البيت الرابع والعشرون لو عيناك لقال بهجة حاشية د فرحة وهي بين الصطور في كاف كاف بهجة وهوى وقال الصلي ويروى لهجة وهوى وقال أي لهجة بك وهوى لك انتهت الحاشية لو عيناك لقال بهجة جذلا أبرحت أيسر ما في العرق أن يشج عين البهجة والجذل متقاربان وهما في معنى الفرح جمع بينهما اللفظ وأبرحت أي جئت بالبرح وهو العجب ويقال لكل من جاء بأمر عظيم قد أبرحت وقوله أيسر ما في العرق ان يشجا يحتمل ان يجعله من قول الحميدين لهذا الممدوح اي انك قد اشبهتنا وزدت علينا في النجدة والشجاعة ويجوز ان يكون من كلام الطائي والاول اشبه ومعنى قوله ايصر ما في العرق ان يشجا ان الانسان اذا كان له قريب فيه خلق محمود او مذنون فايصر ما يناله من ذلك ان يشج العرقل ان يتصل فيكون فيه شيء مما في نسيبه وقد يجوز ان يغلب عليه الشبه فيكون مثل ذلك الرجل او فوقه البيت الخامس والعشرون احط بالحزم حيزوما اخا همم كشاف تخياء لا ضيقا ولا حرج اي احاط صدرك بالحزم واخا همم نداء مضاف حاشيه قال ابن المستوفى الصحيح ان اخا همم صفة لحيزوم وقول ابي زكريا اي احاط صدرك بالحزم ضد ما ذكره ابو تمام وأن وانما اراد احاط بالحزم الصدر اي احبقه به انتهك الحاشية والطخياء الليلة المظلمة وانما اراد الفتنة البيت السادس والعشرون فالفغر والساكنوه لا يؤودهم ما عشت فيه أطار الدهر أم درجة حاشية لم يرد هذا البيت في أصول التبريز الذي بين يدي وجاء في نسخة لام من شرح الصلي وكذلك هو في سين ودال وضاء والغالب أنه سقط من نسخ التبريزي بدليل قوله في شرح البيت له اي ساكن الثغر انتهت الحاشية البيت السابع والعشرون سموا حسامك والهيجاء مضرمة قرب العدات وسموا رأيك الفرج سموا اي ساكنوا الثغر البيت الثامن والعشرون إن ينج منك أبو نصر فعن قدر تنج الرجال حاشية في ضاء ويروى ينجي العدو وفيها وفي نسخة ينجي الرجال وهي بين السطور في كاف انتهت الحاشية ولكن سله كيف نجا إن ينج منك أبو نصر فعن قدر تنجي الرجال ولكن سله كيف نجى ابو نصر قيل هو بابك وقيل من اصحابه اي نجى مسلوبا البيت التاسع والعشرون قد حل في صخرة صماء حاشية سين ولام شماء وروتها ضاء وفي كافتيها انتات الحاشية معنقة حاشية فانحت برأيك في أوعارها درجة قد حل في صخرة صماء معنقة فانحت برأيك في أوعارها درجة عيب معنقة مرتفعة وأصل ذلك في طول العنق وانحت بكسر الحاء أفصح أفصح من فتحها وقد رقي الفتحة وقرأ الحسن البصري رحمه الله وتنحتون, حاشية وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين الآية التاسعة والاربعون بعد المئة من سورة الشعراء انتهت الحاشية اي اجعل برأيك المصوب اليها سبيلا البيت الثلاثون وغاده بسيوف طالما شهرت فأخلفت مطرفا ما كان قبل رجل أيضو عليه أي أخلفت السيوف ما كان يرجوه من قبل والمطرف المنعم ويروى وعاذه بسيوف حاشيه هي رواية الصلي وقال قال لي ابو مالك قوله وعاذة بسيوف الى اخر القصيدة شيء لا اعرفه ولعله زاده بعده انتهت الحاشية صاد ان يستعيدون مما يخافون بهذه السيوف والمرزوطي يرد هذه الرواية البيت الحادي والثلاثون وشزب وشزب مضمرات طالما خرقت من القتام الذي كان الوظى نسجا البيت الثاني والثلاثون ويوسفيين يوم الروع حاشية سين ويوسفيين حميديين في اسقاطياء النسبة في يوسفيين أي ويوسفيين حميديين وقال في ذا انها روايه الخوارزمي انتاءت الحاشيه تحسبهم هوجا وما عرفوا اثنا ولا هوج ويوسفين يوم الروع تحسبهم هوجا وما عرفوا اثنا ولا هوج عل يوسفين يعني قوم من رث هذا الرجل وهو محمد بن يوسف والهوج في ابن آدم أن يركب رأسه في الأمور بغير أنات ولا روية ويستعمل ذلك في صفات الإبل والريح يقول بشدة ثيالهم على الحرب وبدارهم إليها تظنهم هوجا وذلك يستحب في الشجعان في تلك الحالة ثم بين ان ذلك لقوة قلوبهم وشدة حرصهم على الحرب لا لاضطراب خلق ولا قلة عقل البيت الثالث والثلاثون من كل من يرى الاقدام مأدبة حاشية في اصول التبرزي مكرمة ولكن شرح البيت يدل على أن الرواية مأدبة وجاء فضاء وفي نسخة أبي علي مسكوي مأربة براء وره فضاء مكرمة وقال والرواية مأدبة انتهت الحاشية إذا خدا معلما بالسيف أو وسجا من كل قرم يرى الاقدام مأتبة اذا خدا معلما بالسيف او وسج عين يرى الاقدام مأدبة يحتمل ان يكون من المأدبة التي هي تأديب ان يرى اقدامه من الادب الذي ينبغي ان يستعمل ويجوز ان يكون من المأدبة الى الطعام فهو يسير عليه والوخد والوسج ضربان من السير وأكثر ما يستعملان في الإبل والنعام وقد يستعاران لغيرهما البيت الرابع والثلاثون تنعى محمد الثال حاشية في ذاق قال الصلي ويروى الملقى انتهت الحاشية رماحهم ويسفحون عليه عبرة نشجة تنعى محمدا الثاوي رماحهم ويسفحون عليه عبرة نشجة ابو عبد الله ظاهر البيت ان رماح هؤلاء اليوسفيين تخبر بموت محمد وهو رجل منهم قتل فادركوه بثأره حاشيه وقال الصولي يريد أن أصحاب أبي سعيد أخذوا بثأر محمد ابن حميد لأن أبا سعيد ومحمدا من طي فهم أهل امتهت الحاشية ومعناه أن رماحهم أدرك بها ثأره أو أدرك بها ثأره فانصبت عليها الدماء وسمع منها الصريف فصار ذلك الصريف منها بمنزلة البكاء على الميت والعويل عليه والإخبار بموته صاد والنشيج أن يهم بالبكاء ولا يبكي فيتردد له صوت حاشية فضاء قال الخرزنجي وروا نشجا نشجا بضم النون والشين وقال هو جمع الناشج وهو الباث وقرية نشجا بفتحهما وقال ابن المستوفى النشج واحد الانشاج وهي مجار الماء فيكون صفة العبرة اي عبرة سائرة ونشجا بضمه ما نصب على الحال وقال وفي النسخة العجمية نشجا جمه نشيج ونشوجه البكاء انتهت الحاشية البيت الخامس قد كان يعلم اذ لاق ضحا لا طالبا وزرا منه ولا وحجا عين وزرا منه ولا ولجا والولج الموضع الذي يتولج فيه ان يدخل صاد والوحد الملجأ وهو الوجح فقلب وطالبا حال من المضمر في علم البيت السادس والثلاثون ان سوف تهدي الى اثقاره بهما ينس الردى مسريا فيها ومدلج عين الافقار جم ثأر والمعنى ان هذا المقتول قد علم انك ستهدي الى القوم الذين قتلوه جيشا يطلب ثأره حاشيه فيضاء من تلام ابو العلا والبهم جمع بهيمة وهو الفارس الذي لا يدري كيف يؤتى له كأنه قد ابهم أمره والمعنى أن هذا المقتول علم أنك سوف تهدي إلى القوم الذين قتلوه جيشا يطلب بثأره ومثله فإن يهلك جوين فإن حربا كظنك كان بعدك موقدوها فظنك كان بعدك موقدوها كأنك كنت تعلم يوم بزة ثيابك ما سيلقى سالبوها انتهت الحاشية ويجوز أن يكون تهدي من الهدية وتهدي بفتح التاه من هديت القوم إذا تقدمتهم وإذا كان من الهدية فهو من باب قولهم عتابه الضرب وتحيته السيف اي قد اقام هذه الكتيبة مقام الهدية وان كانت تأتيهم بشر كما قال عمر ابن معدي كرب وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجير والاذلاج السير من اخر الليل والمسر الذي يسري من أول الليل إلى آخره البيت السابع والثلاثون لو لم يكن هكذا هذا لديه إذن ما مات مستبشرا بالموت متهجا أي لو لم يعلم هذا ما أسلم نفسه إلى الموت مع قدرته على النجاة البيت الثامن والثلاثون لو ان فعلك امسى صورة لثوى بدر الدجا ابدا من حسنها سمجا وروى المرزقي من نيرها سبجا حاشية فضاء وروى الخارزندي لو ان فعلك امسى صورة ليرى انتهت الحاشية القصيدة الثانية والثلاثون قافية الحاء وقال على قافية الحاء يمدح ابا سعيد ويقال نوح ابن عمر السكسكي الحمصي حاشير لم تلت هذه القصودة في سين وفي نسخة ايباء ونون من التبرزي جاء انها قيلت في ابي سعيد او في عمر ابن نوح السكسكي كما اثبتناه وفي نسخة ايميم ولام من الصولي لم يذكر في, في من قيلت وفي د جاء وقال يمدحه اي الممدوح بالقصبة السابقة وهو ابو سعيد وفي كاف وقال يمدح بعض الامراء انتهت الحاشية البيت الاول قل للامير لقد قلتني نعما فت الثناء بها ما هبت الريح البيت الثاني يا مانح الجاه اذ ضم الجواب به شكري كما عشت للأسماع ممنوح البيت الثالث لم يلبس الله نوحا فضل نعمته الا لما بثه حاشية د نثه انتهت الحاشية من شكره نوح الثاني من البسيط والقافية متواتر صاد يريد قوله عز وجل انه كان عبدا شكورا عين هذا من الالجاء الذي تقدم ذكره في حرف الثاء عند قوله البعيثة لان القصيدة لو كانت على السين لصلح ان يجعل مكان نوح موسى ولو كانت على الدال لصلح ان يجعل مكانه هودا وقد قال ايمان ابن خريم ابن فاتك القصيدة التي يضم فيها اهل العراق الجبناء من ابا الجبناء من اهل العراق على الله في الحرب الا قصوطة وجاء فيها بقوله ولو ان لوطا نبي لكم لأسلمتم حين تلقون لوطا ولو ان لوطا نبي لكم لأسلمتم حين تلقون لوطا فاما قول النابغة اتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الضنون فالفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون فليس من هذا النحو اذ كان البيت لا يفسد بتغير الاسم البيت الرابع ظمت سماحته الدنيا اليه فما يمسي ويصبح الا وهو ممدوح البيت الخامس وللأمور إذا الآراء ضقن بها يوم التجادل حاشية لم وللتجادل انتهت الحاشية من آرائه فيح عين فيح جمع أفيح وفيحا وهو الواسع والواسعة يقال مكان أفيح وأرض فيحا البيت السادس لم يغلق الله باب العرف عن أحد باب الأمير له المألوف مفتوح البيت السابع لن يعدم حاشية لام وضاء لم يعدم انتهت الحاشية لن يعدم المجد من كانت أوائله من آل كسر البهاليل المراجيح عين البهاليل جمع بهلول والروات يفسرونه الضحاك والاشتقاق يدل على ان البهلول الذي ابهل وشأنه لا يعترض عليه فيجوز ان يؤديه ذلك الى الضحك والفرح اخذ من الناقة الباهل وهي التي لا صرار عليها حاشيه فيضاء كلام متصل بشرح ابو العلاء هذا كأنه منه في تفسير المراجيح قال والمراجيح الثقال في مجالسهم يوصفون بالحلم لا يكادون يقولون للواحد مرجاح انتهت الحاشية البيت الثامن نور الفؤاد حشية هابا وهانون مذك الفؤاد انتهت الحشية نور الفؤاد فلو كانت بعزمته تذكى المصابيح لم تخب المصابيح البيت التاسع كأنه لاجتماع الروح فيه له من كل جارحة في جسمه روحه القصيدة الثالثة والثلاثون وقال يمدح إسحاق ابن إبراهيم وهذه قدمها قبل قصيدته أصغى إلى البين مغترا فلا جرما البيت الأول ألا يا أيها الملك المعلى إذا بعض الملوك غدا منيحا حاشيه ضعب الرجال امتهت الحاشية الاول من الوافر والقافية متواتر عين المعلى القطح السابع من قداح الميسر وهو اعظمها حظا والمنيح لا حظ له وهو الذي اراده الطائي هاهنا وقد يكون المنيح في معنى المستعار فيكون له حظ البيت الثاني أعر شعر الإصاخة منك يرجع طوال الدهر بارحه سنيحا البيت الثالث أنله باستماعكه محلا يفوت علوه الطرف الطموحا حاشية الجموحة وهي بين الصطور في كاف انتهت الحاشية البيت الرابع فلم أمدحك تثخيما بشعري حاشيه ضاء وكاف لشعري انتهت الحاشيه ولكني مدحت بك المديحة القصودة الرابعة والثلاثون وقال ينبح الفضل بن صالح بن عبد الملك بن صالح ويكذب من قال انه قتل اخاه ابيض الله بن صالح حتى تزوج بامرأته اتراك حاشيه قال الصلي ولهذا خبر ذكرته في الرسالة رسالة الصلي الى مزاحب ابن فاتك في اخبار ابي تمام وبالرجوع الى كتاب اخبار ابي تمام لم نجد فيه ذكرا لقصة اتراك هذه فالراجح انها سقطت من النسخة الوحيدة التي نشرنا منها الكتاب وجاء في كاف ان ابا مالك كان لا يروي له هذه القصيدة انتهت الحاشية البيت الاول اهدي حاشية فيضاء ويروى اهدى فعلا ماضيا وقال ابن المستوفى والاول واجوب وليها اهدى فعلا مضارعا انتهت الحاشية اهد الدموع الى دار وماصحها فللمنازل حاشية كاف بين السطور فللمدامع انتهت الحاشية سهم في سوافحها اهد الدموع الى دار وماصحها فللمنازل سهم في سوافحها الاول من البسيط والقافية متراكب عين ماصحها من قوله مصح الشيء اذا غاب في الارض حاشيه قال ابن المستوفى في الرد على ابي العلاء الاجود ان يكون ماصحها من مصح الثوب من مصح الثوب اخلت ودرس او مصح الشيء مصوحا ذهب وانقطع قال قد كان من طول البلا قد كاد من طول البلا ان يمسح ولم ارهم ذكروا مسح اذا غاب في الارض انتهت الحاشية وسوافحها جمع سافح يقال سفح الدم فهو سافح وسفحه الباكي فهو مسفوح وكل شيء صبا فهو مسفوح كالدم والماء البيت الثاني اشل الزمان عليها كل حادثة وفرقة تظلم الدنيا لنازحها عين جاء بالاشلاء في معنى الاغراء وكذلك تستعمله العامة يقولون اشليت الكلب اذا اغريته ورواة اللغة يقولون أشليت الشات إذا دعوتها إلي وآست الكلب وأوسدته إذا أغريته وقد جاء الإشلاء في معنى الإغراب ويروى لبلال بن جرير نزلنا بخلاب فأشلى كلابه علينا فكدنا بين بيتيه نؤكله وقال آخر خرجت خروج القدح قدح ابن مقبل على الرغم من تلك النوابح والمشلي البيت السالح حلفت حقا لقد قلت ملاحتها بمن تخرم عنها من ملائحها البيت الرابع ان تبرح وتباريحي على كبد ما تستقر فدمعي غير بارحها أي ان تفارقاني ولن تساعداني فان دمعي لا يفارقني البيت الخامس دار اجل الهوى عن ان الم بها حاشية رواه الامدي ان لم الم بها وعابه عليه وقال في نقبه وقد كنت اظن ابا تمام على هذا نظم الشعر وان ظلطا وقع عليه في نقل البيت حتى رجعت الى النسخة العتيقة التي لم تقع في يد الصولي واضرابه فوجدت البيت في غير نسخة مثبتا على هذا الخطأ الموازنة صفحة تسع وقد نقل ابن المستوفى كلام الآمدي هذا وغيره من كتاب آخر له سماه شرح معاني ابيات من شار ابي تمام قال الآمدي منه فقوله ان لم ألم بها الا وعيني من منائحها عكس المعنى الذي اراده وكذلك لو قال اجل الهوى الا لم بالدار الا وعيني باكيه مثله سوى فانه يجل الهوى عن ان يلم بها وهو يبتي وهذا ضد ما اراده الى اخره وقال الامدي ايضا ورأيت في بعض النسخ مصلحا قد اصلح هذا البيت فجعله دار اجل الهوى عن ان الم بها فالرواية ما ذكرته لان ذلك هو الموجود في الاصول العق من نسخ شعره بخط السكري وغيره وقال ابن المستوفى في الرد عليه وفي حاشية كتابه هذا كتاب الامدي بخط يحيى ابن محمد ابن عبد الله الارزني الرواية التي ذكر انها مصلحة هي دار اجل الهوى دار أجل الهوى عن أن ألم بها في الركب إلا وعيني من منائحها معناها ظاهر صحيح كأنه قال أجل الهوى عن أن ألم بالدار إلا وأنا باكن أي إذا ألمنت بها بكيت ولا أدري من أين زعم أن هذا ضد ما أراده وهذا يدل على فساب تصوره وقال ابن المستوفى ايضا الذي تكلم عليه الامدي وربه انما هو على ما روي من هذا البيت دار اجل الهوى ان لم الم بها في الركب الا وعيني من منائحها واما ما ذكر الامدي انه رآه في بعض النسخ مصلحا فقد وجدته في عدة نسخ على ما روى من الاصلاح عن ان الم بها ولم اجدت في نسخة على ما رواه الامدي انتهت الحاشية في الركب الا اعيني حاشية من الصفحة السابقة قال ابن المستوفى في نسخة بإزاء قوله إلا وعيني إلا ودمعي وأكثر النسخ إلا وعيني انتهت الحاشية من منائحها دار أجل الهوى عن أن ألم بها في الركب إلا وعيني من منائحها البيت السابس اذا وصفت لنفسي هجرها جمحت حاشية كاف بين السطور جمحت انتهت الحاشية ودائع حاشية لام دوافع الشوق انتهت الحاشية ودائع الشوق في اقصى جوانحها حاشية لم يرد البيت في نسخة دال انتهت الحاشية اذا وصفت لنفسي هجرها جنحت ودائع الشوق في اقصى جوانحها البيت السابع وان خططت اليها صبرها جعلت جراحة الوجد تدمي في جوارحها اليها بمعنى النفس حاشيه قال ابن المستوفى في نسخة التبرزي اليها يعني النفس قال الامدي في قوله وإن خططت إليها صبرها البيت وإن خططت إليها أي الى الدار صبرها أي الى ان تهدي لي صبرا كصبرها عن اهلها جعلت براحه الوجد تدني في جوارحها فاضاف الجوارح الى الجراحه وقال في جوارحها ولم يقل في جوارحي لأن جراحة الوجد وإن كان القلب مخصوصا بها إلا أنه إنما أراد في كل جوارحه فجعلها كلها دامية ويكون فيه بمعنى مع أي مع جوارحها أي جراحة القلب مع السائر الجوارح هذا كلام الآمدي الذي أورده ابن المستوفى وقال عقبه أظن الآمدية لتعصبه على ابي تمام كان يضع في شعره ابياتا نفسودة ليردها عليه وهذا البيت الذي ذكره انما يصح تأويله له اذ لم يروى قبله اذا وصفت لنفسي هجرها جنحت البيت ولعله لم يروهي وقد وجدته ملحقا في غير نسخة فاما اذا كان موجودا قبل قوله وان خططت اليها صبرها جعلت البيت لم يحتج الى هذا التعصف في تفسيره انتهت الحاشية وقوله جعلت اي سقمت فكل عب من اعضاء موهون مجروح يدمى البيت الثامن مال الفيافي وتلك العيس قد خزمت فلم تظلم إليها من صحاصحها حاشيه وفي ضاء أيضا قضية أخرى لهذا البيت فقد رواه الآمدي ولم تظلم إليها لي صحاصحها وقال صحاصحها مخفوض ببل من الفياف وهو ببل البعض من الكل فيقول ما للفياف صحاصحها ولم تظلم إليها يعني إلى صحائح الفيافي وآخر قوله لي عن موضعها فقبح نسج البيت وتأليفه والمعني, والمعنى بالصحاصح الفيافي لا تتظلم إليها العيس وقد خزمت لي يقول لأني اتعبها بإغغادي السيرة وإسراعي طول دأبي في طول الصحاصح وبعدها وتظلمها الى الفياف ما يظهر من جزعها منها الي فهذه لقوتها لم يظهر ذلك فيها ثم قال الامدي بعد هذا كذا لفظ هذا البيت في النسخ العتقي بخط ابي سعيد السكري وغيره ورأيت بعضهم أصلحه مال الفيافي وتلك العيس قد خزمت ولم تظلم إليها ولم تظلم إليها من صحاصحها أي ولم تتظلم العيس إلى الفيافي من صحاصحها والمعنى واحد والله أعلم بما قاله الرجل انتهت الحاشية عين العيسو خفض لان المعنى ما للفياف ولتلك العيس ويجوز ان ينصب على ان يجعل تلك في موضع نصب على المفعول معه وخزمت اي جعلت الخزائم في انوفها ويجوز ان يجعل تلك في موضع رفع وما بعدها خبر لها كأنه قال وتلك العيس مخزومة والصحاصح جنو صحصح وهو الارض الواسعة المستوية نسخة العبدي ما للفيافي رأتها العيس قد خزمت وقد خزمت حال للعيس ورأت من رؤية العين وقوله لم تظلم تضل اي لم تشكو اليها من صحاصحها البيت التاسع فطل إذا اتقر الغاب على أمل حاشية قال المرزقي في كتابه وروا بعضهم على إبل بالباء وقال ومن روا على أمل فقد صحف انتهت الحاشية خلفنه يزجر الحصر برائحها حاشية كاف ولم ببارحها وقال في لام ويرى برائحها انتات الحاشية فطل اي فضل المرافق والحسرة جم حسير وهو المعلي من الإبل عين والمعنى أن هذه الإبل تسرع فتتعب الحادي وتسبقه والعرب تصف الإبل بذلك قال الأختل حمينا العراقي بل عصى فطركنه به نفس عال مخالطه بغره حاشية الدوام صفحة 198 انتهت الحاشية يقول يبكر الحادي وهو يؤمن ان يبلغ مرحلة فتزيد على ذنه فتتركه مع الرائح يزجر الحسرى وهو يناسب قول الآخر إذا القوم قالوا وردهن ضحاغب تواهقن حتى وردهن مساء البيت العاشر تصغي إلى الحد إصغاء القيام إلى نغم إذا استغربته من مطارحها عين أي هذه العيس يعجبها الحداء فيشتد سيرها عليه وهم يقولون الحداء غناء الإبل قال الراجز غنى لها عبد يزيد بالرمل فانبعثت كأنها الريح الشمل ويروى بالزمل وهو أصح والنغم والنغم واحد قال الشيباني يا رب مثلتي غير فاحشة محبوبة الالفاظ والنغم ومطارحها الذي يعلمها الغناء ويطارحها اياه ومطارحها الذي يعلمها الغناء ويطارحها اياه البيت الحادي عشر حتى تأوب كأن الطلح معطرد بشوكه في المآقي من طلائحها عين المآقي جمع مأقى العين وهو جانبها الذي يلي الأنف والطلح شجر له شوك وهم يصفون الابل إذا أعيت بأن عيونها تدمع فكأنها قد أصابها شوك الطلح وهذا كما قال الشماخ قد وكلت بالهدى انسان ساهمة كأن انسانها بالشوك مسمول حاشية الدوان صفحة 81 انتهت الحاشية وانتهى الشريط الخامس عشر البقية على الشريط السابس عشر